واتخذوا من دونه آهدة لا يخلقون شيئا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفس وقال الذين كفروا فَخَذِ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ مُرًا وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا قل أنزله الذي يحلم السر السماوات والأرض إنهم كافرون تكون ماهو نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا Thank you. بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّ